قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عنه المارضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على اِنَّ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَأْمُونِينَ ثُمَّ نِذِيرٌ تَغَاوَرَا أَجْرُ كَفَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك الذين يرتدون الفردوسهم فيها خالدون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه منقطفة في قو خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبرة فخلقنا المبرة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم القيامة تبعثون ولقد خلقنا سوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب بِهَا قَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَرَاكِبٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ توضت بالدمى وصدغ من الأكل، ورِنَّ في فِي الأَعْنَامِ العِبْرَ نُسْكِنَّ فِي بُقُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَبِهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُرْقِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالُوا إِنَّا هذا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا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 قال رب انقرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ومحينا فإذا جاء منا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين من كل دوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطب في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنك ومن على الفلك فقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وعنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين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 إلى آخرة وأسرطناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا لَكُم إِنَّكُم إِذَا لَخَاطِئُونَ أَيْعُدُكُم أنَّكُم إِذَا مِثْقُ وَكُنْتُمْ صَرَادَ وَعِظَامَ وَعِظَامًا أنَّكُم مُخْرَجُونَ هَيَّا تَهَيَّا تَلِمَتُ وَعْدُونَ إِلَى حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل اترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن فَأَضَلِّينَ قَيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً كَذَلِكَ نُلْقِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ثُمَّ إِنْ شَاءَنَا بَعْدَهُمْ قُرُونًا آخَرِينَ ما تسبق مِنْ أُمَّتِهِمْ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فتذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مرية وأمه آيته وأوينهما إلى رضة ذات قرار وأوينهما إلى رضة ذات أمتهم واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غموتهم حتى حين أيحفظون أن ما نمزهم به نُسَارِعُ لَهُمْ فِي خَيْرَاتِ بَلَّا يَشْرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْبِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ يُمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ أنهم إلى ربهم راجعون أولئك نسابعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نسلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يغلمون بل في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 فِإِذْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَمْتَرُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءهم مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ أَمْ جَاءَهُمْ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 الله عز وجل صراط لا يتبون ولو رحناه وكشفنا بهم من ضر إلا لجوا في طغيانهم لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكروا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذابي شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا مما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أ فلا تقلون بل قالوا مثلنا قال الأولون قالوا أ إذا وكنا شرابة وعظام وعظام أن لم لقد وعدنا نحن In my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 إذا اللذ كل إله بما خلق قال على بعضهم على بعض تبحال الله أن ما يصفون عالم الغيب والشمعة فتع قوم الظالمين واننا على ان نري كما نعدهم لقادرون ايثاب التي هي أحسن السيئه نحن أعلم بما يخفون وقد اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحصون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترث فلا إنها كلمة هو قائمها ومن ورائهم ضرزخ إلى يوم يبعثون فإذان في خف صور فلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ فَمَنْ تَقُلَّمَ وَازِنُهُ فَهُؤَلَاءَ كَهُمُ الْمُصْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَهُؤَلَاءَ كَالَّذِينَ أَنفُسَهُمْ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 ربنا أخرجنا مما فإن عدنا فإننا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحيم فاستخلتموهم فخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كن في الأرض عدد كين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسح العادم قال إلَّا بِكُمْ إلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُكُمْ أَنَّمَا خَرَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِنَّهُ مَا جاري ومن يدعو مع الله لا هم لَهُ لا برهان لفوا به فانما فاننا حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقرب رب اغفر